وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تُصيَّرُ الْأُمُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون